جفنه علّ ما انغذت جفنه علّ ما انغذت ومن العلم ما قتل فحرقنا نفوسنا في جحيم من القبد ونشدنا حُبِّ وَالْحَبَّ حَوْلُ مَا ذَهَرٍ وَالنَّذَرْ حَوْلُ ha ha ha keha ha ha ha keha lin yad dilga له هذه العيوم يا حبيب ya habibi ya habibi ya habibi ya habibi Yeah. أكل ما ضمنا ضمنا للهواء أكل ما ضمنا ضمنا للهواء مكان فغدوا لها هذا كل من لا ما في الهوى كل من لا ما في الهوى لا ما في الهوى هكذا الحسن قاض أمار إن عشقنا فعذرنا أن في واجهنا نظر إن عشقنا فعذرنا أن في واجهنا نظر